هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات قال فيها الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبئ فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين أولا فيها قراءة لأئمة القراءة في كلمة فتبينوا قرأها أئمة القراءة ونقل هذا الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمز والكسائي وخلف إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا لما نتأمل في التركيبة اللغوية للآية الكريمة فاسق ونبأ فاسق نكرة ونبأ نكرة والنكرة في سياق النفي والشرط والنهي تعم فهي معنى هنا في سياق الشرط إن جاءكم إن جاءكم فتبينوا جاءت في سياق الشرط فهي تعم تعم ماذا؟ تعم أي فاسق وتعم أي نبأ إن جاءكم فاسق أي فاسق سواء كان محترفا للفسق أو هو عدل ولكن فسق مرة ممكن يكون عدل ولكنه فسق مرة يبقى كده مش محترف للفسق برضو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذا النبأ نكرة ليشمل جميع الأنباء نبأ يخص الدولة نبأ يخص أمير المؤمنين أو الحاكم نبأ يخص عالم نبأ يخص الزوجة نبأ يخص الجار أي نبأ فجاءت نبأ نكرة لتشمل جميع الأنباء وجاء فاسق بنكرة لتشمل أي فاسق ممكن يكون فاسق في هذا الأمر لكنه عدل كما سنرى إن شاء الله يبقى الآية واضحة وعامة وشاملة وشافية وكافية ومعالجة لكل أمراض الأمة في هذا الأمر بالذات سبب نزولها تجد العجب العجاب كما ذكره كثير من المفسرين الحارث ابن أبي الضرار أو ابن أبي ضرار الخزاعي والد السيدة جويرية بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين جاء فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه النبي للإسلام فقبل الإسلام ودخل فيه وأقر به ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة فوافق ورضي بها وأقر بالزكاة وقال يا رسول الله أرجع إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام وأجمع منهم الزكاة وتوقت لي وقتا وترسل لي رسولا أرسل معه إيه الزكاة التي إيه جمعته فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الحارس دعا الناس إلى الإسلام وجمع الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان أو الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه ليجمع الزكاة احتبس على الحارث رسول رسول الله لم يأتي ليأخذ الزكاة فقال الحارث جمع سروات قومه يعني أصحاب الحل والعقد في القوم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد عليه خلف الوع لم يرسل رسوله إذا حدث شيء وربما يكون حدث صخطة من رسول الله أو من الله ورسوله عليه، يعني غضب من أجل ذلك لم يرسل رسوله ليقبض الزكاة وأخذ قومه أو يعني أهل الحل والعقد في قومه ليرذهب إلى المدينة ليش... ليرى لماذا لم يرسل رسول الله رسولا من قبله ليأخذ الايه؟ الزكاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بقى الوليد ابن عقبة ليأخذ الزكاة من الحارس الوليد سار قليلا وفي بعض الطريق رجع خاف ورجع كيف يرجع إلى رسول الله رجع فكذب واتهم البريء بما ليس فيه قال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي يعني سيقول للرسول أنا رجعت ليه فلازم يعمل إيه إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث للحارس. هذا البعث يشوف الحارث منع الزكاه ليه وخلف الوعد مع رسول الله لماذا هذا البعث تحرق من المدينة والحارس في الطريق فالتقى فقال بعث رسول الله هذا الحارس وقال لهم الحارس إلى من بعثتم قالوا إليك احنا ليرلك قال ولما قال لأنك منعت الزكاة وأردت قتل رسول الله رسول رسول الله قال والذي بعث بالحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعت الزكاة ولا أردت قتله فعادوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا الحين حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تكون سخطا من الله عز وجل ورسوله فنزلت الحجرات يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادي من الشاهد من الوقع إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين اللي أرسل البعث ليرى البعث لماذا الحارث لم يرسل الزكاء فإذا بالحارث بنفسه جاء ووضح للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لكن كانت هذه الواقعة والله أعلم سببا لنزول هذه الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين الأمر بالتسبت في الخبر والتبين جاء في القرآن في أكثر من موضوع هذا الموضع وغيره ومواضع كثيرة لكن نأخذ منها لظروف الوقت متيسر قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفعل كل أولئك كان عنه مسؤول قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقل تقول ما لم يقال وقال العوفي لا تربي أحدا بما ليس لك به علم وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى ولا تقل سمعت ولم تسمع ولا تقل علمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن كل ذلك إن السمع والبصر والفؤاد الفؤاد القلب كل إيه أولئك كان عنه مسؤول السنة الكريمة تأمر أيضا بالتثبت وانظروا إلى هذا الخبر العجيب وهو في الصحيحين من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا رودة خاخ مكان بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب ائتوا, ائتوا رودة خاخ فإن بها ضعينه معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتين به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتع إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأا ملصقا في قريش ملصق يعني ليس من قريش كده عيش معهم في ديارهم بمارس حياته بينهم لكنه ليس إيه؟ ليس من قريش وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم مهاجرون اللي في المدينة يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فتني ذلك من النسب في قريش أن أتخذ فيهم يد يحمون بها قرابتي ولم أفعله خلي بالك ولم أفعله كفراً ولا اغتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال النبي صدق فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق انظر بقى كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسبت يعلمنا التسبت جاءكم فاسق بنبأ حاطب في المسألة دي فسق ولا ما فسقش فسق تعريف الفسق إيه؟ تعريف الفسق الخروج عن الطاع ومأخوذة من لغة العرب التمر لما بيستوي ويرطب تلاقي القشر الإشر سبب اللحم لو فا عليها كده تلاقي إيه لحمة طلعت تقولك فسقت الرطبة يعني فصل لحمها عن ايه عن قشرها يبقى فسقت فالفاسق خارج عن الطاعة ولو لمرة هنا حاطب فسق مع إنه إيه بدري بدري حاطب فسق في الجزئية دي خرج عن الطاعة نفسه سولت له إن المسألة المهاجرون لهم ناس يحمون أهلهم وأموالهم في مكة أنا ماليش حد طارق مال وطارق أمه في مكة فسولت له نفسه وظن أن المسألة دي مش هتضر النبي في شيء مش هتضر الدعوة في حاجة وإن الدين ظاهر ظاهر والله سبحانه وتعالى غالب على أمره ورسوله منتصر منتصر بالموقف ده ومن غير الموقف ده اللي عملته ده أو ما عملتوش الرسول منتصر وظاهر فمش هتفرق سولت له نفسه هذا ايه اللي سولته سولت له اني يفشي سرا من أسرار الدولة يفشي سرا من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعته مع مين مع هذه المرأة الضعينة جارية وحططوا العقاص يعني الضفاير الرسالة دي حططها فين في ضفائرها وانصرفت شوفوا برضو يعني يكلم على الهامش أدب سيدنا علي وسيدنا المقداد وسيدنا الزبير قالوها طبعا الرسول لم يكذبش هاتي كتابة ليس كتاب هتجيب كتاب ولا نفتش هنفتشك حتة حتة وانت طبعا كحرمة والنخوة العربية تمنع ان احنا نمد ايدنا عليك فأحسن طلع الكتاب وما طلعها من ايه من ضفائرها هم طبعاً ما اشتغلوش نفسهم بالكتاب في إيه خدوه بحلت وراحوا إيه يودوه لرسول يقرؤوه بين يدي رسول الله فتح الكتاب من حاطب من حاطب هل هو عليه توقيح حاطب ولا من فوق كده من حاطب إلى فلان أو إلى قريش وضع كذا كذا كذا محتمل محتمل يكون من توقيح حاطب ومحتمل يكون واحد على كتبه وملفقه المين لحاطب حاطب فين مش موجود ما نجيبه تعال يا حاطم يا رائح الكتاب ده أقرر ما فيه لم ينكره ده التثبت هو بقى عشان نعوذ الكلام ده في طرق التثبت لم ينكر ما في الكتاب خلاص اللي موجود ده صح بس قبل كل شيء يا رسول الله اسمع مني اسمع مني لا ارتدت عن ديني ولا بكره الله ولا بكره رسوله ولا بكره المؤمنين ولا ولا ولا ولا ولكن علتي وحجتي كذلك كون يقول العلة دي الله سبحانه وتعالى أطلع رسوله على صدق مين قالها صراحة صدق عمر يقول صدق ما صدق شيء ده موضوع يخص الدولة موضوع يخص الرسالة موضوع يخص الأمة موضوع يخص الجماعة المسلمة مش مش موضوع تصرح لي عشان ايه أضرب عنقة فإذا برسول الله يقول له انه ايه شاهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتوا يفهم من هذا هنجمع بين الحديث فقد غفرت لكم يعني زنب حاطم وقع ايه مغفورا او رغم كل ده الله ايه غفروا مع انوز دي زلة لكن هو مش محترف فسق مش محترف فسق بس لابد برضو من الايه التبين والتثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبينوا فتثبتوا وكلها قراءات صحيحة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده بقى انواع التثبت نتثبت ازاي نتثبت في قول الله هل قال الله يبقى لازم عارفين نقول الله ازاي يعني وفي اني ايه وفي اني سوره ما نقولش قال الله كده خلاص ده انت هتشوف العجب العجاب او مش الشاشوك ما الكلام ده موجود في أرض الواقع يعني واحد يقول لك مثلا مش ربنا بيقول قوم يا عبد ونقوم معك صح ولا مش صح اسمعها يقول لك قوم يا عبد ونقوم معك مش ربنا بيقول لك جعلنا لكل شيء سببا طب يقول فيه ربنا ربنا بيقول لعمل عبادة عباده تسمع كلامنا تسمعوش اسمعوا تسمع لاني عاوزك تشتغل وما تقعدش في المسجد وبتقول لك قوم يا عبد ونقوم معك فين الكلام ده ربنا قالوا فيه لا في حديث قدسي ولف قرآن كريم فإنت بتتقول على الله سبحانه وتعالى تثبت شوف أنت هتقول قال الله قبل ما تقول حاجة هتقول قال الله ولذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل فيه سلطانك وأن تقولوا على الله يبقى كل ده إنما حرم ربي كل اللي جاي بعد كلمة إيه حرم وقوله تعالى في صورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب تيجي واحدة ناس تسمع كديانس كتير, كتير بتحرمه لسه آخر حاجة كنت سمعتها خناء كده هي مشجّلة برضو على النت ااا إني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل الشيطان ألف إيه فجتنيبو يبقى مش حرام ما ألفش تنيبو ألفش تنيبو ما إلش حرام؟ تخيل هذا ده نوع من التقول على الله سبحانه وتعالى ووفيش تثبت أخذ كلام ده وأقول ان الخمر مش حرام هذا طبعا مستحيل ولا تقول لما تصف ألسنتكم بالكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترى على الله الكذب قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق لأن حتى المفتي أو الإنسان اللي بيفتي في مسألة ولا ده حرام حرام هذا حتى الشيء اللي بنقيب عليها رحمة الله لما بيقول إعلام الموقعين موقعين يعني ايه؟ لا إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني انت بتنضي كأنك انت موكل إعلام الموقعين عن ايه؟ عن رب العالمين دا انت بتوقع سألهم ويقول ده حرام يبقى إيه؟ كأنك انت بتوقع عن الله عز وجل إن ربنا هو اللي حرّم هاي؟ هذا الشيء توقيع يعني أنت بتكتب حاجة وفي الآخر بتمضي عليها فأنت لما بتقول هذا حرام يبقى أنت بتوقع من الذي يملك التحليل والتحريم رب العالم ولا تَقُولُوا لما تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الكذب يبقى إمتى لنا قلت كذب إذا كان حلال لكن ربنا ما أحلوش أو حرام وربنا ما إيه ما حرموش هو ده الكذب بقى فهقول حرام يبقى أنا بوقع أقول حلال يبقى إيه بوقع يبقى النوع الأول من أول تثبت التثبت عن الله في القول عن الله سبحانه وتعالى إيه اللي أقوله عن الله يبقى لازم التثبت حديث قدسي حديث آية قرآنية لازم يكون قال الله كسب من بناسبة الأحديث القدسية فيها كثير من اللغط وفيها كثير من الموضوعات والأحديث الضعيفة لكن ولله الحمد لها رجالها وموجود طبعا الكتب من أراد أن يرجع إليها يعني إن شاء الله النوع الثاني من أن أعد التثبت التثبت في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنقل عن رسول الله يبقى لازم أتثبت لأن اللي هيجيب لي الكلام ده ممكن يكون فاسق ويقول قال رسول الله ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري إنه استأذن على عمر عمر أمير المؤمنين وأبو موسى استأذن عليه مرة واثنين وثلاثة ولم يؤذن له كان عمر مشغول بمن معه فانصرف أبو موسى قال فلما فرغ عمر من ما فيه قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى أنا سمعت صوته بس لا أزم ولا حاجة يعني عاوز أقول أنه أنا تهيألن وكان موجود قالوا بلى قال ائذن له له يدخل فدوروا على أبو موسى لأوه إيه انصرف ذهب فدعوه جه أبو موسى فقال له عمر ألم تستأذن قال بلى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع شوف التسبت بقى التسبت في القول عليه رسول الله أولا عمر رضي الله عنه في ملازمته لرسول الله أكثر من أبي موسى بمراحل في ملازمته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا أبو بكر عمر وخرجت أنا أبو بكر عمر لم يقل أبو موسى ولم يعني لم يأتي باسم أبي موسى فعمر كان ملازما له كثيرا فما فمسمش هذا الإيه الحديث لكن يريد أن يتسبت فقال له إما أن تأتيني ببيانه أو هعمل فيك كذا وكذا وهدده فخرج أبو موسى من عند أمير المؤمنين مزعورا يدور على إيه على من سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجماعة من الأنصار قال نشدتكم بالله هل سمع أحد, أحد منكم رسول الله يقول كذا وكذا اللي هو الحديث قالوا كلنا سمعنا كل الموجودين دول سمعوا هذا الحديث فقال إن عمر طلب مني البينة فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا أصغر واحد هو اللي أم معاك يشهد لك عند عمر قم يا أبا سعيد اللي هو أبا سعيد الخدري قال لعمر أنا أشهد أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع الشاهد من الحديث ده إيه حرص عمر رضي الله عنه عليه على التسبت عمر قبل من عمر في التسبيط في كلام الله مين بقى اللي جمع القرآن زيد زيد بن سابت هو شو بقى كان يمد يع يا زيد زيد رضي الله عنه حافظ القرآن كله وحضر العرضات العرضات الأخيرة وكاتب كاتب القرآن كمان كان لا يكتب آية في المصحف اللي هو مكلف بجمع القرآن فيه إلا ما يستشهد شهدين إيه شهدين حافظ وكاتب حافظ يعني يسأل يا فلان أنت تحفظ آية فلان يقول نعم كاتبها كاتبها عندك يقول نعم ياخد منه الآية وهو أصلا إيه حافظها وكاتبها عنده لكن ده هيجمع مصحف أو هيعمل مصحف بتكليف من أمير المؤمنين أبي بكر الصديق فشوف قد إيه بيتسبت فعمر برضو ما يقلش يقول إيه سمعت الكلام ده من معك شهود آه فهي يعني كان زايد بيستشهد وعمر أيضاً إيه يستشهد على توثيق السنة قالوا بقى يعتب عليه مين أبي بن كعب يقول لسيدنا عمر إيه يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحابي محمد لماذا تفعل هذا بأبي موسى الأشعري ليه بتشدد عليه كده قال عمر بقى إني لم أتهمه أنا لا أظن فيه كذبا إني لم أتهمه ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد شديد يعني ايه هتقول قال رسول الله لازم تشوف انت بتقول ايه ده عن مين انت ما بتتكلمش عن زي... عن ابي زيد الهلالي ولا عنتر بن شداد ده عن مين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن برضه في التثبت في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كنت اذا حدثني احد من اصحاب الرسول لا استحلفه بالله بالله انت سمعت هذا الكلام من رسول الله يقول نعم يحلف بالله فيقول حدثني ابو بكر ما استحلفوش لم يستحلف مين ابو بكر ما يستحلفش أبو بكر يحدس خلاص ده, ده هو أصلا الصفة يعني إيه لبسه من من من ساسه إلى رأسه كما يقولون فأبو بكر ده اسمه الصديق أصلا أو لقب الصديق فيقول فحدثني أبو بكر وصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يزن بجانب ثم يقوم فيتوضع فيصلي ركعتين ثم يستغفر إلا وفر له ده يبقى بمن اللي برويه سيدنا أبو بكر نعم سيدنا عبد الله ما بس يقول برضو التوثيق يعني التسبيط في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كنا زمانا إذا سمعنا رجلا قال قال رسول الله ابتدرته ابصر نبصله ننظر ونشوف عليه ورفعنا إليه رؤوسنا يتكلم عن رسول الله كأنه يقول إننا نعظم حديث رسول الله فلما ركب الناس الصعب والذلول وكسر النسباء وضعف الإيمان يقول سيدنا عبد الله بن عباس صاروا يتساهلون في الرواية عن رسول الله لم نأخذ من الناس إلا ما نعلم اللي إحنا ورنسناه بقى اللي هجيب الجديد ما أخدوش بقى اللي إحنا ورنسنا لم نأخذ من الناس إلا ما إيه ما نعلم ابن السررين يقول إن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانظروا عمن تأخذون إن جاءكم فاسق بنبأ احنا قلنا كلمة نبأ كلمة ايه؟ عمة عم. هيجلنا بنبأ عن رسول الله يبقى نتسبب نبأ عن الله نتسبب شوف مين اللي بيتكلم أصلا وطبعا هيجلنا برضو نبأ عن صحبي عن جاري عن مراطي عن هنا كل ده لازم ايه؟ اتسبب فيه روى مسلم إن هذا العلم دين فمحمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولذلك نشأ هذا الاصطلاح بين علماء الحديث اللي اسمه اللي علم الجرح والإيه والتعديل بالمناسبة بقى في علم الجرح والتعديل علم ذلك الجرح والتعديل, جرح والتعديل انتهى بانتهاء الرواية انتهاء اللي فدلوقتي في بعض أضيع العلم الناس المنسوبة للعلم شغله بقى فهم إن الجرح والتعديل اللي من دول برضه لا جرح والتعديل انتهى بانتهاء عصر الرواية خلاص لأن لا يوجد عالم على وجه الأرض ولا شيخ على وجه الأرض يقول قال رسول الله أو حدثني رسول الله مفيش حد حدسني لا علم حديث ولا دعية ولا علم ولا واحد ولا واحد يجر يقول الآن حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال مفيش هذا وقت الرواية انتهى كل كل ما هو موجود تحقيق فقط وإخراج الغس من السنة المطهرة والأشياء الدخيلة على السنة. أما نحن نتوكأ على علم الجرح والتعديل ونجرح في المسلمين ونقطع في المسلمين ونفرق في المسلمين هذا لا علاقة له بالجرح والتعديل. ده علم اصطلح عليه العلماء. لي نأخذ رواية من نرفض رواية من رواية من مقبولة رواية من مردودة بس إنما التي ما في أحد يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحقق يبين يشرح. الإمام مالك يقول أدركت بالمدينة السابعين يستسقى بهم المطر من السماء لا آخذ عن واحد منهم حديثا واحدا الإمام مالك في المدينة لقي سبعين من الناس الصلخة ناس الطيبة عندما يبقى في جد يقدموهم ارفع إيدك يدعو وبفضل الله دعاء يستجاب وينزل المطر قال بس ما خدش منه حديث ليه؟ لأنه مش من أهل الحديث لأنه مش موثق ربما يكون يعني إنسان طيب النية طيب السريرة أي كلام بيقوله أي كلام عجبه وسمعه فبيقوله ينسى فلا أن أخذ الحديث من رجاله هكذا يقول إمام مالك رضي الله عنه أبو الزناد يقول أدركت بالمدينة مئة من السبعين مئة من الصالحين لا يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس بأهله وهم مش كدبين يعني هؤلاء الناس ليسوا كذبين ليسوا كذبين فهو النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويخوف من الحديث عنه فيقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فإنه أحد الكاذبين يعني اللي اللي هو روى الحديث الأول أو اللي اختلق الحديث ده أول كذاب اللي يرويه بقى ويتكلم بعد كده ويردده في خطبه في دروسه في كذا في كذا في منشورات بانتبص لقي في حديث مثلا في ورق مطويات كده وفي أي مكان تلاقيه تركب العربيه تلاقيه تركب الطياره تلاقيه تروح مكان تلاقيه ويتشهر زي السرطان وكله كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهم المدلس قوي اللي يكتب لك مثلا يقول لك رواه أحمد تروح للمسند تدور تشوف أحمد رواه فين ما تلاقوش ابدا وفيه اللي بيشكت خالص ده بيقول لك رواه فلان ولا علان ويقول لك كلام وحديث طويل ويكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث من انواع التثبت يبقى التثبت في القول عن عن الله التثبت في القول عن ايه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم التثبت في نقل أقوال العلماء أقوال العلماء تتسبب العالم الفلاني قال الكلام ده ولا ما قالوش آه. يعني هضرب مثال بسيط جدا ممكن عالم يكتب أو يقول في محاضرة أو في درس عن زوج الأخت أختين وحدة لهم زوج والتاني ايه مش متزوج سؤال بنطرحه زوج الأخت محرم ولا محرم شوفت فرق محرم ولا محرم أه؟ محرم ينفع يبقى محرم طيب فرق كبير زوج الأخت محرم ام محرم الكلام التركيبة اللجوية واحدة يضبك بس, بس ايه <تصفيق> هافوا بالتشكيلة او التوتس تسمعها من متخصص زوج الأخت لا يمكن يكون محرم ابدا ومحرم محرم مؤقتا وهذا التحريم المؤقت لا يجعله محرما لا يجعله ايه محرما لا يكون محرما الا اذا كان محرم ابدا محرم تحريم ابدي فنتح نتريس في النقل عن العلماء. النوع الرابع التسبيط في نقل أقوال الناس نقل أقوال الناس ودي بسيبة المصائب الآه نقل أقوال الناس. الوشاي بين الراعية والراعي. الوشاي بين طلبة العلم والعالم أو الوشاي بين طلبة العلم وبعضهم. الوشاي بين الزوج والزوجة. الابن وأبيه. الجار وجاره دي بقى في التسبيط في أقوال الناس دي ما أحد إلا مرحم الله يتسبت ما أحد يتسبت وأحيانًا يغتر الناس بالمظهر أو يغتر الناس بمثلا بعض الصلاح عند الإنسان إنسان بيصلي يقول لك مش معقول ولندا رجل بيصلي عمره ما يجزم ويأخذ منه الخبر والخبر فيه التهلكة إن جاءكم فاسق بيه ارجع تاني لحاطب بدري ولا مش بدري صالح ومهاجر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك زلت قدمه ايه المانع بقى ان ممكن برضو واحد ظاهره الصلاح حتى ممكن يكون ملتحي كمان رايح المسجد وجاي من المسجد لكن لكن تزل لكن تزل قدمه فينقل الخبر ويكون فاسق في ايه فهذا الخبر ان جاءكم ايه فاسق بنبع التثبت في نقل أقوال الناس إن سيدنا حزيفة كما في الصحيحين جالس في درسه بيتكلم فجاء رجل من الجماعة اللي هم متخصصي نقل أخبار متخصصين نقل أخبار أو الإقاع بين الراعي والرعية أو الإقاع بين العالم والإمأوى والأوى ولأ بين العالم وبين ولات الأمور وظفته كده يوقع قاعد آل يسمع الأخبار فهذا حدث أيام حزيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين فلما جاء هذا الرجل قال بعض أصحاب حزيفة هذا الرجل الذي أقبل بيقول له فدنه ينقل الحديث إلى السلطة يعني اللي هيسمعه هل إيه هل يروح يقول يعني جاسوس فماذا قال حزيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كده في الدرس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يا أول واحد لا يدخل الجنة نمام كل ده عاوز أقول الرجل ايه يعني احذر احذر احذر هتنقل الكلام لا ايبع ان جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبينوا فتبينوا من مثل هؤلاء وشى رجل بين زياد أحد الحكام حكام المسلمين ورجل فاضل أيضا اسمه عبد الله ابن همام السلولي راح قال للإمام اللي هو زياد أني عبد الله ابن همام بيقول عليك كذا وكذا وبيغتابك وبيهجوك انظر بقى لكيفية التسبت في كلام الناس ما بقولش بقى قال رسول الله ولا حاجة لا ده بيقول له فلان بيقول قص على دي بقى حاجات كتير فعمل ايه بقى زياد خب هذا الايه الواشي عنده وما عرفوش حاجة واستدعى عبد الله بن همام المتهم بوجهه لوجه وقال له فلان بيقول انت بتقول عليا كذا كذا فقال يا ايها الامير ما فعلت؟ ولست لذلك بأهل ولست يتكلم الأول عن نفسه ولست لذلك بأهل أنا مش كده عن نفسي ولست بأهل أن تهجة مش انت كمان اللي تشتم ولا يعاب فأنت رجل فاضل ما هجوتك ولست كذلك بأهل أن تغتاب وتهجة وتسب ليس فيك أمور ظاهرة تسب فيها مش تيفين لك حاجة بينة كلام ده كلهم واجهة مع مين مع الوش, الوش. تعال يا وش بقى شوف ال... طبعا كلهم يتواجهوا هما الاثنين خلاص ما فيش حاجة بقى يقوم يقول عبد الله إيه بقى بيقول الواش بقى يقول له أنت مرء إما ائتمنتك خاليا فخنت وإما قلت لك قو... وإما قلت قولا بلا علم كلام ده أنا قلت بينه بينك أنا هجيت الأمير وشتمت الأمير وعبت الأمير بينه بينك بينه وبينك فانت خنت فانت كده موصوف بخيانة وإما إذا لم تكن خائنا فأنت قلت بلا إيه بلا علم فأعجب زياد بمنطق عبد الله بن همام وأدناه وقربه وجعله من خاصته وطرد هذا الواشي انظر انظر إلى الفطمة والزكاء لابد من المواجهة لابد من المواجهة إنما تنقل الكلام أقول لك مين اللي قالت أقول لنا ما فيش دي عشان نعملش مشاكل إبقى إذا أنت مصدق مش عاوسة عمل مشاكل ليه واجهني حتى يكف هذا والناس اليوم تغفل عن مسألة مهمة جدا من نقل إليك نقل عنك من نقل إليك نقل عنك وهو في كلا الحالين فاسق في كلا الحالين فاسق أئمتنا كان عندهم شيء من الدقة والتحري ومهم جدا عندهم الإسناد من القلدي يقول لك فلان عن مين يقول لك عن حتى الطرائف بتاعته حتى النكت النكت ما كانواش يقولها كده الخطيب البغدادي له كتابين يعني فيهم الشيء عجيبه جدا كتاب اسمه التطفيل وكتاب تاريخ بغداد ذكر فيه الشيء عجيبه حتى الطرائف يقول لك فلان نقلها عن فلان نقلها عن فلان حتى الطرائف آه جابها تواطؤ ولذلك حتى ذكر قصصا منها قصة أشعب يقول لك فلان حدثنا ان فلان حصل كذا وان فلان حصل كذا شيء يعني برضو من توصيق لحرص الأئمة والسلف الصالح على إن جاءكم ايه فاسق بنبأ أشعب رجل دعاه لولي ما قال له أنا مش هاجئ عندك ليه قال له أنت رجل جموع يعني زيوفك بيبو إيه كتير قال له لا أنا هدريك أنت لوحدك أنت هديجي لوحدك فأشعب راح فلما راح دخل عليهم صبي صغير قال له مين دي ده الشرط اللي حم تفقين عليه يعني دي ايه ضيفة هو قال له دبني وفيها عشر خصال مش موجودة في أي صبي أول خصا أن ما بيقولش معضيف قال له خلي التسع ليك كنت بقى كويس كده ترى ما بيقولش معضيف خلي التسع خصال إيه لك الشاهد من الواقع إيه كيف كانوا يتسبتون حتى في الإيه في الطرفه التي ينقلوها التي ينقلوها في وسائل التثبت لابد من بيانها كيف نتسابط زين نتسابط أول وسيلة من وسائل التثبت إنه تقف على الشيء بنفسك أنت بنفسك اللي قال كذا واللي قال كذا زي شفنا كده زياد وعمل ايه وشوف سيدنا رسول على السلام رسول عليه السلام فيه رسالة ايه عن حاطب بنفسه, بنفسه صلى الله عليه وسلم ايه يستوسق يستوسق الوسيلة الثانية الاعتماد على الرواة السقات تعتمد على الرواة الايه مش اي حد تسمع منه مش اي حد تاخد منه مهم جدا لان ممكن يكون زي ما قلنا كده هو اصلا مش فاسق لكن في الموقف ده ايه فسق, فسق. الموقف ده فسق قصه الاكس واضحه جدا لان الناس يعني يعني في مسألة التسبب دي لو قلنا مثلا ايه فيهم واحد كذاب وفيهم واحد متسرع وفيهم واحد ايه ممكن نقول عليه مغفل ممكن نجرب مع يأخذ الخبر بسرعة كده فلما نجي ننزل الكلام ده على وقعة الإفق هنلاقي مجموعة كذابة واضحة على طول فاسق فاسق قولا واحدا وفاسق على طول الخط اللي هم المنفقون ربنا قال عليهم هم العدو وحظرهم قاتلهم الله ماشي يبقى دول ناس فاسقة على طول الخط لا شافوا ولا سمعوا ولا أي شيء ورموا البريئة بالإيه بالإفك والكذب يبقى جاءكم فاسق بإيه بنبأ. بنبأ في هنا ناس أزكياء هيتسبتوا ناس هيتسبتوا أول المتسبتين رسول الله ثابت وعارف ومطمن أن أهله أطهر من ماء السماء وأهل وأبو بكر أهل بيته مطمنين وعارفين أن عايش أطهر من ماء السماء بس المشكلة أنه مفيش فيه حج أو دليل يصد بها هجوم الإيه المنافقين تعال بقى على المجموعة في مجموعة مغفلة خدت الخبر دون أن إيه دون أن تتسبت مصطح وحسان بن ثابت وحمنة بن تجحش ودول جولدون انتوا بتتكلموا ليه انت شفته يقول لك المنافقين بيقول زي زي ما بيحصل دلوقتي انت شفت يقول لك أنا سمعت من مين سمعت ولو ذكر لك اسم وذهبت للاسم تيقول لك برضو سمعت هو نفس الكلام تعال برضو على مجموعة من, من أهل التثبت أبو أيوب الأنصاري وزوجته دول ناس أذكية والخبر سمعوه بس برضو ما عندهم شي وسائق تؤكد وتعلن على الناس فنزلوا الكلام على أنفسهم أبو أيوب يسأل أم أيوب لو أنت مكان عائشة أم أيوب تسأل أبو أيوب لو أنت مكان صفوان صفوان لها عمر ما كنت تعمل وأم أيوب تقول لها عمر ما كنت إيه فيقول لها عائشة أفضل منك وصفوان إيه أفضل مني لولا لولئذ سمعتموه غنى المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه خيرا طيب المجموعة التانية اللي انجلدت هل هم مدون فسق على طول خط أبدا خطوا في الموقف ده وبسرعة وبدون تحقق فعملوا إيه أن تصيبوا قوما بإيه بجهالة أصابوا أم المؤمنين بجهالة أما الأم المنافقون أصابوا أم المؤمنين بإيه بعلم بعلم مش بجهالة أما هؤلاء أصابوا أم المؤمنين بإيه بجهالة وكان عقبهم ولذلك كان إقامة الحد عليهم تطهير لهم تطهير لهم أما المنافقون لا يطهروا الحد لأيه لا, لا يطهرهم نعم يبقى عندنا وسائل التثبت أن تثبت بنفسك السئلة الثانية تشوف الميلي بيتكلم واحد منافق تأخذ منه الخبر ازاي واحد يهودي إعلامه يهودي التوجيه بتاعه توجيه يهودي واحد ما بيصليش أصلا إذا كان ده بدري ورجله زلت ورجله زلت هؤلاء صحابة وأيضا بسرعة كده خدوا الخبر بدون إيه لمسطح وحسان وحمنة خدوا الخبر كده ودول صحابة وفين ومن الجيل الأول فعندما تسمع الخبر لازم تسمعه من ايه من ثقه هتبقى خبر في الجرنال ايه الجرنال وتاخد بكلام الجرنان مين اللي كاتب الك هذا ده ده ربما يكون ما دخل مسجدا ولا سجد سجدة لله سبحانه وتعالى يعني في اخ يقول لي في الحوادث محفظ قران بيستخدم الأطفال استخدام سيء وحاجات مع موضوع جنسي يعني يا سلام ده ممكن الكلام من الحوادث كتاب الحوادث جريدت الحوادث كجريدة أصلا الحوادث كجريدة جريدة تحب أن تشيع الفاحشة في الذين أمن هي بتذكر إيه غير مسالب المجتمع وفضايح المجتمع والكلام في هذه الأبور يجرأ الناس على الإيه؟ على المعصي فأنت تأخذ خبر من مثل هذه أو حتى عمود أو صفحة الحوادث في أي جريدة أخرى بلاش جريدت الحوادث المتخصصة في الحوادث تاخد منها خبر إزاي يبقى إن جاءكم ما هو كده أنت هتشوه صورة كل محفز القرآن هتخوف أولياء الأمور من محفز القرآن فإن جاءكم فاسق بنبأ في فتبينوا ولو أنت والله أقسم بالله كمان وأنا غير حانس أغلب الأخبار اللي بتكتب دي لو أنت أو أولا هو ممكن ما يذكرش عناوين حتى لو ذكر عناوين مين هيفتش ولا يعني لو قالك مثلا حصل في الجيزة كذا كذا وجاب لك أسماء واوة وكلام ده كل ممكن تروح فتش تفتش لا تلاقي جيزة ولا تلاقي حد في الجيزة بالاسم ده ولا تلاقي ايه وقع بهذا المعنى خبر مفبرك مفابرك طيب أنا بقى كل خبر مكتوف في الجرائب وكل خبر في الحوادث هاروح بقى الأية بتقول لك كده إن فاسق بنبأ فيه طيب تبين إزاي بقى إن شاء الله راح تبين إزاي بقى يبقى أنا مش هشتغل بقى كل شوية شوف خبر يبقى أحسن حاجة إيه مثل هذه الأمور إيه لا أنظر فيها أصلاً ولازم الخبر يكون جاءني مشان لا دور عليه برضو خلي بنا منسق الآية إن جاءكم طب الخبر ده جاي لي والخبر ده موجود أصدقوزه إذا كان ده لو جاي لي مطلوب مني أن إيه أحققه طب هو مش جاي لي ده هو مرمي كده مع بيع متجول قرنان بيع متجول بيبيعه هو مش جاي لي إنما هو هو مسدد لي يعني هو مقصود يوصل لي رسالة إذا جاءكم فاسق جاءكم أنت شخصيا جاءكم أسريا جاءكم كجماعة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الوسيلة الثالثة من وسائل التثبت أن تتوقف لا تصدق الخبر ولا إيه ولا تكذبوا تقف حتى يتبين, يتبين بقى مع الوقت شيء يعني إيه لا تسعى إليه حتى لا تصيب إيه قوما بجهل تكره إخوانك تكره زوجتك تكره جارك تكره ولي أمرك تكره الطالب العلم اللي عندك تكره استاذك وشيخك إلى أخره واقع الناس يا من ناحية التسبيط واقع مؤلم ومرير جدا لا يتسبتون لدرجة إني سيدنا المهم أحمد يقوله إنك في زمان قل لا أن ترى فيه شيئا معتدلا لا حول ولا قوة إلا بالله إنك في زمان قل أن ترى فيه شيئا معتدلا وعن سعيد بن زيد لإني قبل ما نذكر حديث سعيد بناء على تصديق خبر الفاسق تتصدق خبر الفاسق ومش هتتبين لابد إني فيه أشياء هتصدر منك لابد أن تخوض في عرض لابد أن تجرح في صفات كذلك الفاسق نفس الكلام ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق أرب ربا يعني أشد من أكل الربا الذي لعن الله ولعن رسوله كأكله وموكله وكاتبه وشهدي أشد من كل هذا خبر الفاسق الذي يستطيل به أو يجرح فيه عرض إخوانه أو يتطاول فيه على إخوانه إن جاءكم فاسقهم بنبئ فتبينوا أن تصيبوا أي لكي لا تصيبوا لكي لا تصيبوا فتبينوا أن تصيبوا أي فتبينوا كي لا تصيبوا قوما بجهالة وكلمة قوم تطلق على الواحد وعلى الأكثر زي برضو في الصورة هيئتي معنا وإن تاني من الايه؟ تبا يفرض اتنين بس يط لا يطلق عليهم الطائفة تنزل عليهم الآية يطلق عليهم الطائفة لأنه مش معقول اتنين يتقاتلوا وقالوا استنى استنى لما عيد الدي تيجي وعيد الدي تيجي أو دي دول الدي تيجي ودول الدي تيجي لا من الأول أصلح بينهما فعسى أن تصيب قوما بجهالة يبقى قوما تطلق يعني عائشة لكن هي أفزتها قوم وحولها قوم ورسول الله وأهل بيتها وهكذا والمؤمنون أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هتندم في وقت لا ينفع فيه الإيه إن دم واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يط... لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم يعني لو وقعتم في المشقة لو يطيعكم في كثير من الأمر يعني نربط الآية دي بالآية اللي قبلها يعني احنا لو نألنا خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب حبنا له والخبر ده غير صحيح هيحصل ايه سنقع في العنت لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الايه الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والايه طيب وربط بين الفسوق وفاسق جاءكم ايه فوق ايه وتحت ايه فسوق يبقى احتراف الفسق والفسوق من الفاسق شيء مكروه وحب الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرة والفسوق ومن ضمن الفسوق عدم التسبت والحكم على الناس بدون تسبت هذا من الفسوق وكره إليكم الكفرة والفسوقة والعصيان هؤلاء هم الراشدون يعني الذين يلتزموا بهذه الأمور راشدون وبفضل كل ده اسمه فضلا من الله وإيه ونعمة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستخدمنا ولا يستبدلنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم أمين